فوق صوت النبي ولا تجهرو له ولا تجهرو له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحدط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك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 فَبِأَيِّ حِسَابٍ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ إِن تبيئن أن تصيب قوما أن تصيب قوما بجهل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حذب إليكم الإيمان ولكن الله حذب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان هؤلاء فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأفلحوا بينهما بالعذر وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأفلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا القوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عساي يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عساي يكون خيرا منهم ولا تلمزون ولا تنبذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا لا بَعْضَ ظَنٌّ إِنِّي أَثْم وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ثَوَّابُ الرَّحِيمِ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت لي أعراب آمن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 مؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرسابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون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 وليس عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون